إلى فرعون وهمان وقارن فقالوا ساحر كذاب فلما جاؤه بالحق من عدنا قالوا قال قتلو أَبَنَا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وطال فرعون ذروني اقتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ وقال موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجلا مؤمنا من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكن بالبينات من ربكم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 فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل تقى قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد